وعلى الصداق المسامة بيننا على وعدنا وعلى حبنا على إننا مع بعضنا وعلى الصداق المسامة بيننا Die de hiraurina 'u hat tau mit cena gua de Desit hass, ab وعلى إننا مع بعضنا وعلى الصداق المسامة بيننا والحد آخر عمرنا لو حتى عمرنا هت سنة sono el gadana ayz'ul bas mi mi bahebak bas